أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُوا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا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 وأقسموا بالله جهت أيمانهم لإن جاءهم نذير لا يكون أهدا من إحدى الأمم فلم ما جاءهم نذيرما زادهم إلا نفورا